ما زال المصنف رحمه الله شيخ الاسلام بيتكلم عن من عن اصول اهل السنه والجماعه حتى لا يتباعد عنهم الامر وهي اعتقاد الفرق الناديه ما زال يتكلم عن اعتقاد الفرقه الناديه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وقوله سبحانه والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه توكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم القدير وهناك فهم انهم يقول المصنف رحمه الله تعالى تتمه للكلام او الكلام موصول الكلام مصوراً لإظهار أهل السنة والجماعة إظهار إعتقاد أهل السنة والجماعة قال وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهذه الأسماء الأربعة تدور عليها يعني العبادات بأسرها والاعتقدات بأسرها في هذا الباب يقول وهو الأول الاول اسم من اسماء الله جل في علاه هو اسم من اسماء الله جل وهو قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم ثابت هذا الاسم لله بالكتاب والسنه وقد بينا القاعده في مسائل الأسماء والاسماء وان الأسماء لا تثبت إلا بنص بالتوقيف فاسماء الله توقيفيه كما وصفات الله توقيفيه قال الله جل في علاه ان لله الاسماء الحسنى فادعوا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم من أولاك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندنا فالأسماء مع التوقيف المسا... الأسماء لا تكون إلا... إلا بنص فثبت اسم الأول لله يتلفع لها بالنص وهذا اعتقاده في أولية الله لله يتلفع لها كما سنبين الأولية الأزالية الأبدية الأول والآخر فهو ثبت أيضا بالسنة لأن النساء قال فأنت... انت الأول فليس قبلك شيء أنت الأول فليس قبلك شيء فالأول وإسم أسماء الله دل في علا وكان النفسنا بيدعو يقول الله أنت الأول فليس قبلك شيء وأيضا يدعو به والتعبد الحق لله في علاه بالنظر إلى هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسن هو اسم الله الأول من اسم الله الأول فيها كما قلنا وليهة الله دل جل في علا قبل ان كيف تعبد له باسم هذا باسم الله الاول وان اعتقاد اهل السنه والجماعه لاننا في كثير ممن ننسبه الله لا اهل الله القديم وهذا اسم لا قديم ليس اسما من اسماء الله جل في علا القديم لكن الحق انه ينزل منزله الخبر ما ليس ينزل القديم ينزل منزله الخبر عند الله فلانه القدم لا رعاً قدم نسبي وقدم, وقدم قدم حقيقي القدم النسبي هو أن كل قديم هناك ما هو أقدم منه أما الأصيل في هذا الباب نقول أزالية الله التي تعناه الأصحى لها أن يقال الأول لا القديم وطبعا صحب التحوية أخطأ في هذا الباب أيضاً كما بياننا وأكثر من مصنف قد سمى الله العرب القديم وهذا ليست اسما من, من أسماء الله جل في أخشى ما أكون, أنا أكون هذا حيدا أو إرحاد لكنهم يعني يعني يعظل لهم ب يعني أنهم يقصدونه خبر يقصدونه اسما وأولية الله جل فعلا هي الأولية أن ننجع على أول بلا ابتداء وهذه الأولية في كل شيء أن ننجع جل في الخط هو الأول, في أو الأول سبحانه جل فعلا في فيها الأولية في كل شيء فهو الأول الذي ابتدع كل شيء فقد اتبع الخلق سبحانه وجل في علاه هو الذي خلق الخلق بعد ما لم يكون قال الله وجل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء وعرشه على الماء خلق العرش فكان على الماء وايضا قال قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وقال الله تبارك وتعالى عن خط الانسان والذي ابتدأ خلق الانسان هل اتى على انسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فاذا هذه الاوليه اوليه الله تبارك وتعالى اوليه الخلق فإن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق فمن في خلق الخلق الاوليه في خلق الخلق فهذه تدل دلاله واضحه جدا على نفي التسلسل والمنسوب لابن الثمية فالتسلسل لا بد لها من تفصيل لم يقول به حقا ولا بد يقول به الفلاسفة فالأولية لله المطلقة سبحانه جل في اول أول بله ابتداء وابتدأ الخلق سبحانه جل جل في علاء هذا نفي التسلسل نفي التسلسل وقد قال الله جل في علاء هل أتى على الإنسان حين ما يبدأ لن يكون شيئا مذكورا إن أخلق الإنسان من, من فضل أمشان إلى, إلى آخر الآخر وطبع أنت ترى بعض الجهلات الذين قالوا بأن هذا كان ابن إبليس أو شيء من ذلك قالوا كلم مثل هذا؟ مش أول الخط؟ لا، دعك على مساءة الجن يعني هناك هؤلاء يريدون مساءة التسلسل لا، لا بداية يقول بالتسلسل وهذا مشكلة وهذا كان في الاسفة وهنا قول الله رفع الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن؟ شيئا مذكورا ان اخلق من الانسان من نقاط الامشاهد ان التاريخ جعلناه سميعا بصيرا فهذه الاوليه والاوليه ايضا الاوليه في الذكر بان الله على ذكرك اولا ذكرك قبل الاسلام اولا واعتنى بك وانت جنين في بطن امك ثم ثم ثم مسلماً ثم انشاك على الإسلام ثم هداك للهداية لا الإسلام هداك للهداية ثم أفقق للعلم ثم أفقق للعبادة فهذا التعبد لله جلت بالنظر إلى أولية الله في كل شيء لأن لا قال وما بكم من نعمة فمن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي عملكم مفسية عليكم ثم وفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله الأولية هنا وولية الذكر ذكرك الله تعالى في الملك الأعلى ذكرك الله تعالى حين, حين أمر القلم أن يرتب كل شيء في اللوح المحفوظ لما خلق الله القلم قال له اكتب قاله ما اكتب قال اكتب وكان اللون القيام لذلك خرج النبي السلام على العباد بكتبين قال كتابا فيما اسماء في الجنه قال الكتاب الأول الذي في يميني كتاب فيها أسماء الجنه باسماءي واسماء ابائي واسماء ذريهتين قال ثم اجمل على ذلك الا زياده ولا نقصانا وكذلك الذي في شمالي اسماء اهل النار باسماءي واسماء ابائي واسماء ذريتي ثم اجمل على على ذلك ذكرك الله اولا فذكرك مسلما وطبعك مسلما وانشاك مسلما وهداك وانشا لك الهدايه في قلبك واوزع في قلبك الطلب والعلم والعباده و... وايضا العمل الدعوه الى الله كل ذلك من الله يقطع عنك هذا الاسم الإعجاب أو العجب, العجب يقطع عنك مادة العجب ويقطع عنك أيضا مادة الكبر لأن العجب سلم للكبر والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الكبر الردائي والمنازعة الليلة وعلى في هذه الصفة عظيمة كبيرة من الكبار لا يقطع عنك العجب مهما بلغت من العلم إلا أنت تعلم أن ما بك من خير هو من الله إذن كما أنت دائما يبكي ويقول ما بي من شيء ما, من ما مني من شيء يعني مش مني المسألة من الله لذلك كان يمرغ نفسه في الطراب ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فاهمني اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليم فاهمنا رب العالمين فالأولية فا فا فا من الله هو الذي وفق سبحانه وتعالى الفعلات ولذلك العبد المغزول لا يلمنا إلا نفسه والعبد الموفق المسدد لا ينظر لنفسه وتشمخ أنفه بالتعاظه بل يعلم ان الله تعالى هو الاول الذي ذكره هو اولا والذي ذكر سبحانه وجل جل بيقول ابتدى خلقه ثم بعد ذلك رعاه في وهو في الجنين في بطن أمي ثم انشاه مسلما ثم بعد ذلك فتح له ابواب العلم كم وكم من, من يجلس مجلس علم يخرج كدهانات الحائط تشرب تشرب ولا ولا ترى ثمر ما كم وكم من, من يقرى لا يعقل امس امس الاخت سالتنا السؤال بتاع ادي ال1000 انقلبت علينا العين ذهبت وزاغت ولا ما قد يغلق الله على العبد باب الفهم فلا فهم ولو حكم بذلك والعبد الذي تراه قد قد قد انتفع بالعلم عملا وعلما وعلما ونشعر بين الناس وكانت البركه في علم هذا من الله محض فضل من الله فعلي أن يذهب ببصري دائما إلى التعبد ليله للحلاء اللي بأولية الله بالتعبد لله جل في علاه بأنه الأول سبحانه جل في علاه فأنت ما ابتدأك خير ما كخير قط إلا إلا بالأول سبحانه جل جل في علاه لذلك قال وهو الأول يعتقدون أولية الله لله في علاه وإذا قال بأن هذا هو اعتقاد أهل السنة الجماعة اعتقاد الفرقة النذية نعم تنجوا بذلك لأنهم لا يرون مسألة التسلسل ويرون أن الجميع عدم ثم خلقهم الله ثم يعودون بعد ذلك عدم ولا يفعل الله كل شيء خلج على كل شيء هالك الا وجهه سبحانه جل في علا الكل يفنى والله الرب سبحانه تعالى ابقى يقول الله سواث الارض فانقل انا الملك ارزنا عين المتكبرون عين المتجبرون سبحانه جل في علا كما ساتي في مسات التعبد بالاخر وقال هو الأول والآخر واخر اسم من اسماء الله جل في علا والاخر اسم من اسماء الله جل في علا وفسره النبي لا نحتاج لاحد يفسر لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء كما قال الله جاري كل من عليها فهم ولذلك يعني انا أتكلم مع بعض الناس ليبقوا عني ما أقول أقول كل ما, ما أنيت بالدنيا فهو إلى زواج كل من كانت رابطته رابطة الدنيا فهو إلى زواج وانظر من حولك التقارب والتباعد والتباعد في هذا الباب وانظره ما السبب الأصيل تجد أن المسألة فيها دنيا وإن لم تكن فيها دنيا في دين وراءه دنيا يعني معنى أنه ما أعرض هذه دي دينة أعرض دنيا لأننا نعلم ما أخالفك وتبتعد عني بالمخالفة في مسألة يسعنا الخلاف إذن ما السبب, ما السبب الدنيا زود نعم لكن لو كانت للدين حتكون للديمومة ما كان الله دما والتصع وما كانه إلا قدع الفصل لذلك قال كل من عليها فان كل شيء في الدنيا إلى زواج كل شيء يطبط بالدنيا فهو إلى زواجه أما إذا كانت للآخرة فهو لا ولا انقطاع لذلك كل محبة تنقطع وتزول إلا المحبة في الله إلا المحبة في الله إلا المحبة في الله, المحبة في الله. لذلك قال هو الآخر. هو الآخر وآخرية الله للفعلات تقطع عنك الرياء والسمعة إذا التعبد بالأول باسم الله الأول يقطع عنك العجب والكبر وهذه مادة هلاك والتعبد الله بالآخرية باسم الله الآخر تقطع عنك الأرياء والصماء و... وتمحد لك في القلب الإخلاص وتمحد لك في القلب الإخلاص وذلك لأنك إذا علمت أن آخر أمرك, أمرك يقول إلى الله آخر عملك في الصحيفة يرفع إلى الله كما قال الله رجل وفعلها في فيبتون فيكم فيعرج الذين باتوا فيكم لا بالصحف قال الله رجل وفعلها سألساءل بعذاب واقع للكافرين لسه له دابع من الله دي المعارج تعرجوا المرائجة وروحوا ليه في يوم كان مقداره وخمسين ألف ساد قال في, في يوم كان مقداره ألف ساد مما تعدوه لكن في الحديث الذي يريد أستشد به إن الله لا ينام ولا ينبغي لها أن ينام قال يرفع القسط الأخفض يرفع على, على عمل لا قبل النهار وعمل النهار قبله قبل قبل الليل إذن آخر أمرك يقول إلى, إلى الله الذي في فإن علمت أنه سينظر في صحيفتك فتستحي أن يرى منك أنك أنك تفعل الفعل وتريد غيره سيقال لك يوم القيامة انا أغنى, أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرف فيه معي غيري تركته وشركة وفي النهاية مآل كائلي ثم المثول بين أداء الله تلا والسؤال عن كل دقيق وجعير وسغير وكبير الله مغفر وأرحمة تراوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم فإن كنت قد بيعت ربك للا في علام فالمبيع غريضا والمثاقة أشد ما يكون فعليك أن تفي بربك حتى إذا سئلت يوم القيامة رأى منك الوفاء مع التقصير ومع أيضا عدم الـ الـ الـ الإتقان وعدم الإحسان لكنه شكور لكنه شكور فالتعبد لله باسم الآخر يقطع عنك باب السمعة والرياء ويمحد لك الإخلاص في القلب وإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كانوا, إلا ما كانوا على الإخلاص قال الله تنفي علاء عن موسى وعن يوسف وعن إسان إنه كان من عبادنا المخلص والله يجعلنا كذلك دميعا فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجه كما قيل للنفس المرجو يقاتل شجاعة يقاتل أحمية يقاتل أجل أجل الغنيمة قال أي ذلك في سبيل الله؟ قال او قالوا ما له قال لا شيء له ان الله لا يقبل عمل الا اذا ما كان صالحا خالصا وبطغي به وجه ولذلك اقول ان نبي السلام من رأى, راى الله به ومن سمع سمع الله به فمن نظر إلى الآخرية من عنه الرياء والسمن لانه الى ما الذي سحب يمدح سين وصاد وعين ونون سيزم كلام وميم والحسد والحفظ موجود والمسألة في الدنيا متقلبة وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن يبقى لك ان مدحك الله فالشجر والحجر يمدح لك العصفير تحتفي بك وأنت لا تدر ورب العز وصيتك في السماء يعني ولذلك لما دخل الأعربي على النبي فقال له اعطني فإن مدح زين وذنب شين فماذا قال قال ذاك الله ذاك الله فإن مدحك الله فلا يهمنك شيء ولا يهولنك شيء من البشر أجمعين لا يسوون شيء لا يسوون شيئا في ذمهم أو متحير وإن ذمك الله لو أتيت بقطرات الماء والنبأ لمدحك أو لرفع ذلك عنك فلن يرتفع لذلك أفضل ما يمكن أن يقدمه المرء توكلا على الله هو أن يتعبد لله دل في علاه بإسم الله الأول وإسم الله الآخر قال وهو الأول والآخر والظاهر والظاهر هنا فالصرع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الظاهر الذي ليس فوقه فأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وهذه فوقية الله فوقية العلو علو الشأن وعلو الذات وعلو المكان وعلو القهر سبحانه جلج جل PDF فهو الظاهر فوق كل شيء ولذلك كل من على فالله فوق كل من على فالله فوق فلا احسبنا نفسه وانه قد اعتلأ فإن الله يسقطه قال الله جل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله جل وهو القاهر فوق وهو القاهر فوق عباده وأعجب القهر هو أريد الإخوة مسألة مش مسألة تسليح في الكلام انا أكلم خاطر طلبة العين وأعظم القهر هو قهر قهر المحبة قال ربط لد نحات اكتوبوا بأنتم علي جراح علي في قلبه خل... خلبي... قليم في علوم جزاك الله خيرا يا وليد صحيح شوف خلاص النقيب بص ما صدق ادق وطار هذا الصحيح اعظم القهر قهر القلوب اعظم القهر وقهر القلوب لا تملك من قلبك شيئا هذا اعظم القهر قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اسبع منا الرحمن يقلبها كيف يشاء لذلك علماؤنا قالوا لا اكراه في القلوب الباطن لا اكراه فيه اكراه في الجوارح فقط لا إكراها في القلوب لذلك الله ما ماذا قال قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فأعظم القهر هو قهر القلوب سبحان رب العظيم لذلك قال وهو الظاهر سبحانه جل في الظاهر فوق كل شيء فالله فوق كل شيء وهذا يدلك على أمر آخر مهم جدا يعني على الأقل في بسيس الأمل ما هو؟ عندما تعبدت الله باسم الظاهر باسم الظاهر امر جلل لو وصلت اليه ولا نعمه ما وصلت اليه مهما تكالب الاعداء فالله هو القاضي الله هو النصير ناصر نصر الله الهادي طيب ماشي او عامه جيد جدا انه اقرب ما يكون الاجابه هو الحق انت ان تعبدت الله باسم الله الظاهر تعلم يقينا بالتمكين اهل الدين فلا يصل الى قلبك الياس ولا القنوط قد تبكي على الأوضاع قد يحترق قلبك قد وقد تسير وأنت في الشوارع وحدك وتقول يا رب علينا الحجر والشجر الآن ولسنا من اليهود لأننا نعلم يقينا بأن الحجر والشجر على اليهود ليس علينا لكن ما نراه أن الآن الحجر والشجر الآن لو ترى في الوسطى اللي تعيش فيه كل شيء عليك ما في أحد لك حتى وأنت بعدما مددت يدي الإحسان كل شيء عليك كل شيء عليك لكن إذا تعبدك اللي يتعرف عليها باسم الله الظاهر تعلم أن التمكين أقرب من شراكنا عليك هذه الأمة ممكنة ممكنة ولأن الله قوي قاهر ولأن الله قوي قادر ولأن المسلم قال بشر هذه الأمة بالرفع والسنة والتمكين قال ولتزال الطائفة والممات على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا, ولا من خضرهم مهما يكون التوارق والإحاطة بك فالتمكين قادر مقادر لا يتخلب لحلم الأحوال. والمستقبل للإسلام رغم الأنوف. المستقبل للإسلام أو رغم الأنوف. لأن الله جلال الفعلاء هو الذي يسير هذه الدنيا بأسرعه. ولأن من حارب لا يحارب الأشخاص. هو لا يحاربه. هو يحارب الله. ومن حارب الله فاليالين من, من ينتصر. صح التعبيد. فإن الله جلال الفعلاء ينافع عن دين. ويدافع عن أولياء. إن الله يدفع عن الذين أمنوا. هذه القراءة التي تعجبني جدا ودائما أرددها معناها ليس قراءتي لكنها قراءة من القراءة التي تملأ القلب يقينا في الله جلال فإن الله يدفع عن الذين أمنوا فالله ظاهر سبحانه جل في علا وليس شيء فوقه سبحانه جل في علا فهو فوق كل شيء فهو القاهر على كل شيء سبحانه وأنت ترى قد احدق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزة الأحزان وَزُدْزِلُوا كما أقول تصوير القرآن ماذا قال الله جلاله جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزافة الأخار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون هناك أبتلي المؤمنون وزُدْزِلُوا زنزال شديد, شديد لكن ماذا قالوا هنا رسوخ الإيمان والتوقع ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أما المنافقون ماذا قالوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا لا غروبه فهنا الله, الله على قال من المؤمنين الرجال صدقوا مع أحد الله عليه فرد الله الذين كفروا ضغيدين لم يلانوا خيرا لم يلانوا خيرا الحق انا كما قلنا اذا تعبدنا لله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم الظاهر لم تتجه في قلوب الأركان إلا جبليا كالخوف الجبلي الخوف الجبلي وبعد ذلك يستقر الأمر في القلب ويعلم مر أنه ليس له الا الله فالان كان الله هو الذي سيعصمه سيعصم والله يعصمك من الناس قال والظاهر والباطن والباطن فسره انه عليه السلام ولا احتاج بسيري احد قال قال والظاهر والباطن يعني هذه ليست التي اقرا عليها حفص هذه قراءه ليست اقرا عليها فوالظاهر والباطن والباطن هنا اسم من اسماء الله الاطول فسره الاستاذ قال وانت الباطن فليس دونك شيء فليس دونك شيء طبعاً ليس دونك شيء هذا بمعنى ميش. قوة القرب شنتة القرب ولابد في اعتقادك أن تعلم أن دقة القرب بأنه قريب في علو قريب في علو السلف يسأل عن القراءات ففاطنا السلف للسؤال فأجابه يعني سلف أيضاً مع القراءات رأيت الخير يعني مجموعة سين لها ملاه من القوة إذن فنقول قال بورك في مجموعة سين والمجموعة الأخرى بارك الله فيها وثم بارك فيها ثم بارك فيها حتى لا تعد <تصفيق> فقلنا هنا الباطل القريب وهنا قريب في علو ولا في القرب العلو لا يمنا في القرب العلو والحق خلينا نتكلم الحق هناك معية معية عامة ومعية خاصة وهي لا يتنا في العلو الخاصة للمؤمنين والمعايا العامه معيه ربوبيه ومعكم ومعكم اينما كنتم بعلم كما قال السلف لكن ابن القيم يقول والقرب لم يرد اطلاقا في الكتاب اللي خاصة بالمؤمنين والقرب لم يرد اطلاقا الا خاصه بالمؤمنين فقط زي قال ان رحمة الله قريب من ايش من المحسنين وقال اربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصلا ولا غيره، تدعون سميعا قريبا قال إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو الباطن، والباطن معناها أن الله العالم يعلم بواطن الأمور ويعلم خفايا الأسرار، ويعلم كل شيء دقيق وجليل، وكبير وصغير لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض ارض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في طاره يرى دعيما النبله السوداء في الع... يسمع دعيما النبله السوداء على الصخره الصماء في الليلة, وير... في الليلة الظلماء الظرماء ويرى نخ سوقي سبحان الله وجل في ذلك فإن الله يعني يعلم كل شيء ويرى كل, كل شيء ويسمع كل شيء فلذلك قال الباطن لازمه انه يسمع كل شيء يرى كل شيء هوي على كل شيء أيضا وهو أقرب إلى كل شيء من أي شيء سبحانه جل في علاه والقرب لا ينافي العلوم فهو بالمحكم فهو على عرش يستوي سبحانه جل في علاه والكون كله كما قال ابن عباس في يده كحبة خردل في يده في يد احدكم في يد احدكم لازم الاعتقاد في كما الاعتقاد في القناجيه لازم الاعتقاد في القناجيه بأن رباه هو الباطن وان من اسماء الله الباطن بان الله قد احاط بكل شيء علما ظاهر أو خفي وعلي تدرك تعلم بان الله علا يعلم بواطن الامور يعلم كل شيء كما قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات والارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم سبحانه وجل جل في فينا وأيضا قال الله citろ على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحسون بشيء من ألمه إلا بما, بما شاء سبحانه جل فينا وقال ربنا في عليها قال قل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا <تصفيق> إلا الله وأيضا التعبد العلم على بسم الله الباطن أن تعلم أن الله شهيد على كل شيء لأن الله citろ فينا <تصفيق> شهيد على كل شيء طيب هذا الاسم يعني ان نتعبد به يغفر الله لنا فيها هي المراقبه وفي الاحسان وفي اصول العباده الى الى الاحسان وايضا ان تعتقد بان اسم الله الجلاله الباطن بانه قريب منك اذا يطمئن قلبك يطمئن يطمئن قلبك بقرب ربك منك يطمئن قلبك بقرب ربك منك واعظم هذه الأسباب بأنك أيضا تزداد مع مع مع اسم الله الباطن تزداد في ذلك قربا بأن تكسر من ذكر الله لأن النبي قال قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت فيه شفتان ثم قال هو الأول والآخر الظاهر بالباطن قال وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء طبعا كل نص نص في الأمور من البراء هذا هو, هو وريد هل أريد هذا وهو الضراء؟ لا, لا أكيد وليد حبيبنا وليد وليد وليد القاهرة ما أدري هو أم يكون نعم فأقول قال وو بكل شيء عليم قال وو بكل شيء كل نص في العموم إذن كل شيء يعلم الله جل في علا وحاطر كل شيء علم سبحانه جل في علا قال و بكل شيء عليم عليم هنا فعيل فعيل سير من سير من شغل مبالغه وفيها دلاله واضحه جدا على, على كل شيء يعلم ما وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون والحق ان هذا فيه رد على طائفتين مبتدعتين من هما بقوله يعني هنا سياق فعيل وسياق مبالغه العلم يعني يعلم ما وما يكون وما لو كان كيف سيكون فيها الرد على طائفتين مبتدعتين من هما المرجئه يا تامر تسارعت فالتسرع جعل لك بعدا يعني سين, سين سقط س لكن هو مع انه بارح في الباب المرجئه لا يقولون بذلك المرجئه لا يقولون بذلك يا سلفي ايها الاسكندراني القدريه صح القدريه صح القدريه كل س كل الرافض الخبثاء البداني. الرافضه الرافضه الخبثاء يقولون ان الله لا يعلم شيء قائلا الا ويقولون بان الاولياء يعلمون الرافضه علما ائمتهم هؤلاء اغبياء السفله القدريه والرافضه القضاء والرافضه ايضا بأن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه فيقولون نفسهم القدريه ايضا البداه <تصفيق> اللي برده العظيمه المعتزله المعتزله هم بده هم الذين يقولونها؟ لا، هم يقولونها عدم المقال والناس خلط البداد في فيمنئ لكن هو الحق أنهما القدرية والرافضة نعم، هو بقى غطى الأمر وأتى جمر الكسف فقال من الفلسفة غير ما يقولونها بأنه يعلم الظواهر فقط دون البواطن نقل من ده هذا الصحيح يقول ما هو الراجح في اسم الله العظم؟ على خلاف من العلماء والذي أدين الله فيه من أن الراجح الصحيح أن اسم الله العظم هو الله لأن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس والأمر الثاني هو أكثر اسم ذكي في القرآن أكثر اسم ذكي في القرآن والله الله وأيضا هو الذي جاءت الأحاديث الكثيرة التي جاءت في اسم الله العظم لما مر أن يسلم على الرجل يقول الله مني أسألك بأنك أنت الله الواحد إلى أحد قال أسأل الله باسمه العظم الذي يسأل به أعطى ودعى به أجاب وأيضا قال اسم الله العظم في صور ثلاثة في البقرة والعبران وفي طه وكلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلذلك البعض يقول حقيمة والاسم الأعظم والصحيح هو الله والاسم الأعظم اللي الله يجل في علامه الله تعالى وعلا يقول أليس خبر الأحاد حجة في الاعتقاد نعم حجة في الاعتقاد وإن رغمت الأنوف خبر الأحاد يحجة في الاعتقاد بعث معجل يمن قال فليكن أول ما تدعوم إليه إلى أن يوحد الله أصل, أصل الخلق طبيعة الكلام الكبرى بعث عليها رجعا واحدا بعث بها رجلا واحدا معاذ من جبل وثنى طبعا كان عندهم ابو موسى الاشعريه فبعث اليه معاذ وقال فليكن اول ما تدعوه لي ان وحدوا الله بعث الى كسر برجل وبعث الى قصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الى العظيم الروم اسلم تسلم اسمع بقى قال وقر قال الا نعبد الى الله ولا نتخذ بعضنا بعضا قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد الله ونشك بيشايا إلى آخر الآيات تقول هل الأشاعر من أهل السنة والجماعة ما الذي يقول سؤال لا الأشاعر ليس من أهل السنة والجماعة الأشاعر ليس من أهل السنة والجماعة ومن قال بذلك قد جاء إلى جهل العظيم الأشعار يخالفون أهل السنة الجماعة في جميع قضايا الإيمان. في جميع قضايا الاعتقاد قضايا في جميع قضايا الاعتقاد. في الأسماء والاستفاد في القدر في الإيمان. في جميع قضايا الاعتقاد يخالفونها. وأنا أنصح, أنصح الأخط الفضيلة السعيلة بأن الحمد لله ليس سلسلة كاملة في النت اسمها الأصول الفريقة بين أهل السنة والأشعارة. تذكر تسمع هذه. 13 شريطة 15 شريطة عامة أتيت بكل بكلية المخالفات الموجودة والمفارقة المبيانة بين إбо ال暗記ات البحضية وإنفس عميقة ومن قال بأن الخلاف بينهم خلاف فقهي جاهل المسألة جاهل المسألة غفر الله لو شارك يكون معذورا يكون مأجورا لكن بين يتعلم جاهل المسألة جاهلا معميقة الخلاف بين السناج الجماعة خلاف في الأصول بين الخلاف بين الشناج الجماعة خلاف في الأصول تقول في أواخر الأيام من العام التراسي أو عندما بعض الأخوات تختم حفظ <تصفيق> القرآن تقرر أنها تعمل زي حفلة بسيطة وتشتري حلويات وتفرق على الأخوات وعلى المعلمات هذه الحلوة والأخت التي تقدم مصحف للمعلمة او شهادة تقدير للمعلمة مثلا هل كل هذا فيه شيء ممكن إتجابة بالراحة فضلا طيب أنا مش هيك بالراحة دي أهي وضع عندي يبقى <تصفيق> صوروا ثاني جامد نتي طب صور لي السؤال بقى عشان يكون بالراحه صور لي السؤال <تصفيق> في, في اخر العمل الدراسي في الدور مثلا البحوث دي او واحده مثلا خدت الجرانه فبيعملوا حفله ويجيبوا حاجات كده مااش كده ويدوها للمعلمة شهادات تقدير للمعلمه او المصحح ديت الاشياء دي فيها شيء ان شاء الله ما فيهاش ان شاء الله يكون ان شاء الله تحفيزا وان شاء الله ما يكون فيها شيء ان شاء الله ما يكون فيها شيء يكون من بال التشجيع او التحفيز ومن باب استنهاض الهمم ويكون الامر على العموم لا لا تخصيص حتى الذي تخلق يكون له شيء من النصيب فيكون من باب استنهاض الهمم فان شاء الله لا يكون فيها شيء باذن الله يقول ممكن نقول انه يجمع الصفات الذاتيه على اسم الله العظم ممتاز هذا صحيح ممتاز جزيت تقول احيانا تقع المرء التلاقات فيضعف في عزمه فكيف يعالج هذا الأمر كيف احيانا تقع على المرء التلاقات فيضعف في عزمه فكيف يعالج هذا الأمر تعنا اذا اذا كانت ذلك فعلي ان يلازم القران والاستغفار وكثرة الصلاع على النبي صلى الله ذلك ذهب عنه ما يرض ذهب عنه ما وايضا يبصر من هذا الذكر الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا هذا بإذن الله يذهب الله عنه ما يجد وأيضا يعاود مرة, مرة ثانية إلى التوبة والأوبة ويعاود مرة ثانية إلى الاستكثار من الطعاط والذكر هل تحفيظ القرآن لمقابل مادية لا يجوز ولو اعتبرنا لو اعتبرنا أن من يقوم بذلك ظروفه المادية صعبة؟ على الوصف ان كان ظروفه المادية صعبة يجوز له ذلك لكن أيضا لا يحدد لا يحدد ولعل الله لأفعله يغنيه لكن لا يحدد أنا قلته الأجر على تحفيظ القرآن الأصل في أنه لا يجوز وإن كان الجمهور قالوا بالجواز خلاف الأحناف لكن الأصل حقا أن المسألة على أقوى الثلاثة والارتزاق هو الصحيح يأخذ الكفاية ونيته في الكفاية أنها مقابل الوقت لا مقابل التعليم والتحفيظ مقابل التعليم والتحفيظ عند الله في السماء ليس في الأرض سائله عن مسألة الشهادات التقدير والحفله تقول ان شهاده التقدير التي تقدمها الاخوات للمعلمه ممتاز بايزه فيها تم تشكيل الاخوات هي التي تعمل هذه الحفله مش المعلمات التي تعملها خلاص اهو المهم المساله باسرعها هيكون ادخال السرور والفرح والسعاده والحضور بسبب حفظ القران والاجتماع على الخير لان هذه الأمة مرتبطة مرتبطه بذلك فلا شيء فيها باذن الله شوبيت قصيس كيف كل اخر سنه بيدفعوا ذلك اه اعتقد لا يعني ما ما ما على التقسيم والترتيب كمساله الدراسه في الجامعه اربع سنوات وفي آخر العام بنتهي وبعد كده تبقى جديد هذه مساله فيها مسائل اخرى نعم يقول اشغل التصوير المعتبرين حتى إن بعضهم مستفته ثقيله لهم التحريم للتماثيل وصور الهاتف فما فيها شيء أعتقد الشيء إبراهيم جار البيت حفظه ربي ورفع مقامه إن أعزتنا رؤياك من زمن أحبك في الله الحق بأنه صور الفيديو ليس فيها شيء لكن من كان في عبادة لا ينشغل عنها بغيرها من كان في عبادة لا ينشغل عنها بغيرها العلماء يقولون القرب في الطواف من البيت هو والأسن إن حدث التزاح فلم, فلم يرى قبول القلب والخشوع في القلب في العباده فالاولى البعد مع حضور القلب فلا بد ان ان ينفي كل ما يشوش عليه في ابد لكن إذا سالت عن صور الموبايل انا لا اكل بحرمتي يقول احسن الله عليكم قول الامام ابن القيم رحمه الله وهو طونه سبحانه احاطته بكل شيء بحيث يكون اقرب إليه من نفسه وهذا قرب الاحاطه العامه ما المقصود بقرب الاحاطه العامه الاحاطه العامه انه احاط بكل شيء فهمت شو اريد طبعا بكل شيء علم هذا احاط بكل شيء عنه. مقصود بذلك نظر على تعالى بكل خفي وسر ولطيف ودقيق وجليل وكبير وصغير احاطه تامه هاي مخوص نعم تمام يا اخو بعض المعتمرين يطوب بظهره للتصوير سيلفي سيلفي والله هو عمتك كما قلت الذي يطوف في البيت لا ينشغل بغيره لا ينشغل بغيره يا ولد يطوف بظهره بظهره يعني بيطوف بظهره عشان يصور عشان يصور سيلفي عاوز كما ما انا هو ياخذ الصور ويروح وما زال محرمه أعوذ بالله. أعوذ بالله هذا جهل مركبات أعوذ بالله أنا فكرت بظهري عائد على تامر هو على ظهره فإن شاء ما أعلم فقال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الجهل تسر الأسير أنتهيت والله ماشي